بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبت اضيم رضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم ما نبأت به وأظهره الله عليه فلم ما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَمْ بَأكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَإِن تَظَهَّرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ضَاهِينَ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَيُّ بُدِّ لَهُ أَزْوَاجٌ خَيْرٌ مِن كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة